يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم لطلبنا وإخوانا طالب يقول يا شيخ مش عارف أحفظ القرآن والآخر يقول يا شيخ مش عارف أحفظ ألف حديث ولا حتى مية والثالث يقول يا شيخ بحضر خطبط الجمعة بأمجائز ثلاثين حديث تلاتين اثر اطلع على المنبر الاقيهم تلت احاديث وتلت اثر. كله تبخر. واخر يقول يا شيخ اجلس المحاضرة ومش عاوز اقول من ورق ولا عاوز اقول من كتب. ومع ذلك أبقى الحافظ ومجاهز واول مجلس كله ضيع. واخر يقول انا مش عارف اخوض نفسه في القصودة شعرية مسلا مرققة القلوب مش عارف الى اخره. الجواب يا اخواننا. تتقوا تتقوا ايه يا عم الشيخ علاقتك بالط؟ واتقوا الله ويعلمكم الله هيعلمني ازاي هو انت فكر المسائل من اللي بيعلم ومن اللي بيفهم الله كان الشيخ لسامنة رحمه الله يضرع إلى الله بهاتين الدعوتين الجليلتين ويقول يا مفهم يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللي هيعلمك ويفهمك الله هيعلمك ويفهمك بدون تقوى لا حقق التقوى ليعلمك الله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله من فكوة اخوانا اللي عمل عمرة والعمرة كاملة كاملة النية من اول مخرج الى ان عاد كانت النية كاملة ان يرزقه الله العلم وان يفهمه العلم بس قليل خلاص. فضل الله خلاص. كان الشافعي رحمه الله يحط يده على الصفحة التانية المقابلة كده. عشان عينه ما تجريش. تصور الكلام ده كنا كن بنستكتره اوي. ازاي بس? ازاي واحد كده يفتح الكتاب? الشافعي خبيرنا حفظ الموطأ. موطأ الامام مالك. حفظه في تسع ليالي. من الجلدة للجلدة زي ما قوله. تسع ليالي. وهو سنه كم سنة? اقل من سع سنين. واحد سمعه والآهة يعني البلاغة واللباقة في اللغة والشعر والعرب. قال له لا لا لا سنة باه. ابدأ بيقول له اكتب مالك. فقابل الموطأ. استعار الموطأ كده مش بتاعه. قعد تسع ليالي حفظ الموطأ عن ظهر قلب. وطلع من من مكة كان في مكة على المدينة. جلس بين ادي الامام مالك. وكان الشافعي هبوا مالكا جدا يهاب مالك هيبة شديدة. حتى يقول كنت كنت خف اقل بالوارع بصوت مسموع بين يديه. من الادب والاجلاد. فاول ما جلس بين يديه وقرأ عليه الموطأ من حفظه. اعجب الامام مالك بذاكرته الحدة. وبذكائه الشديد. وقال له كلاما نفيسا. قال له مالك يا شافعي. إني أرى الله قد ألقي على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. سيد عبد الله مسعود بيقول بضون الله عليه والله إني لا أحسب أني أنسى العلم أعلمه بالذنب أعمله. خلي لي يا شباب من الكلام ده والله إني لا أحسب أني أنسى العلم. اعلمه بالذنب اعمله ليه اه هنا القضية بقى القلب القلب ده هو الوعاء الوعاء ده لو نجس لا يستوعب الطهر ابدا العلم النور ده لا يستقر في اناء النجس لازم تطهر الاناء ده تطهروا ايه بالتقوى بفعل الطاعات باجتناب المعاصي فعل الطاعت باب اشكلها والوانها واستناب المعاصي ايا كانت سواء كانت صغيرة ام كبيرة هي دي التقوى حقق التقوى تقرب من الله تدوء حلاوة الايمان تتذوق حلاوة طعم الايمان حلاوة الايمان يملأ قلبك بنور الايمان تكون اهلا للمعية اهلا لان يحبك رب البرية تكون اهلا لان يسر الله لك امرك سترى التيسرة كل شيء هتفتح الكتاب بفضل الله وباذنه تقرأ او تجلس بين ادي عال من العلماء او شيخ من الشيوخ لتسمع تخرج بفضل الله جل وعلا وقد حفرت بل وادركت وفهمت كل كلمة من اول المحاضرة الى اخرها اخرها. واحد تاني يخرج ممكن بمجرد ما يطلع برا المسجد والشيخ يركب العربية واحد تقوله الشيخ كان بتكلم في ايه? كان بقول ايه? مفيش الوعاء ما استوعبش. مليان حاجات تانية ربنا نجينا وياكم مليان شبهات وشهوات. وده مجلس علم. والعلم ده عشان تستوعب القلب طافح. طافح شهوات وشبهات. كل ما تيجي تحشر معلومة تقع. الخشوع والشيخ بيصلي يقع. عاوز تخشع. فيش فايدة. عاوز تبكي. بخشوع وادب. ما انتش قادر. عاوز ليش مع القرآن. كل ده اعمال قلوب. ما انتش قادر ليه? لان القلب طافح. كل ما تيجي تحشر الخشوع يقع بر القلب. بر الاناء ده. تحشر التنبر يقع بر القلب. لان تعرف تتنبر ولا انت قادر تخشع. ليه لأنه لابد من التخلية قبل التحلية لابد من التخلية قبل التحلية لازم تخلي القلب خلي فيه مكان للخشوع مكان للتدبر مكان للقرآن مكان الإيمان مكان للخشة مكان للخوف مكان للرجاء مكن لكل عمل من أعمال القلب تنظف أول بول بايه بالتقوى بفعل الطاعات واجتناب المعاصي هذه بعض ثمرات التقوى في الدنيا بإجازة